أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك له عله يزكى أو يذكر فتم فأهو الذكرى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 فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي سُكُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَهُ بِأَيْدِي سَفَرَهُ كِرَامٍ بَرَرَهُ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لم ما يقض ما أمره fälla zuri al insanu ila ta'ame an sabna al ma'a sabba ثم سققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبو وقطبا وزيتونا ونخلا. وَهَٰذَا يَقْطَعُ الذِّرَىٰ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ O sahibatih, o banih, li kullimriim min hum, yama idim shanui yuni, wujuhui وَوْجُوهِن يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا خَبَرَةٌ تَرْهَكُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةٌ فَجَرَةٌ